Deze is een heel belangrijk moment. Deze is een heel belangrijk moment. Deze is een heel belangrijk moment. Deze is een heel belangrijk moment. Deze وانقل يا نبي عظيم جاه كلي مجيرا كلي معينا وعلى المدينة على المدينة ربي بلغنا زياره نبينا على, على المدينة على المدينة ربي بلغنا سيارتنا بينا قصدي إلى Ik ben فلسطيني <تصفيق> هيا كاسا وهويه وامدح محمد خير البريه هو الشافع للمذنبين